Surah At-Tariq Artinya yang datang di malam hari Terdiri dari 17 ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahi rahman nir rahim Was sama'i wath thariq ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليظهر الإنسان مما خلق خلق من ما إن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 صل وما هو بالهزل انهم يكنون كيدا وان كيدا فما هيل الكافرين أم هم